بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على مروس ر ح م ت للعالمين سيدنا محمد نبيل امي وعلى ا ل ه وصحبه وسلم اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا ع ل م ا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على سيدنا محمد نبيل امي وعلى ا ل ه وصحبه وسلم ب نتابع معاكم ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم من الميلاد وحتى ا ل ب ع ث ة تكلمنا في ا ل م ح ا ض ر ة قبل ا ل س ا ب ق ة عن كدح النبي صلى الله عليه وسلم وعمله بالرعي وبينا أ ن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبطبيعته بشر كسائر البشر يعرض عليه ما يعرض على الشباب في عمره وفي سنه وبينا كما ر و ى السنه ة أن النبي ا صلى ل ل عليه وسلم قال ما هممت بسوء ما إ ل ا مرتين مرتين الهم فيهم بسوء باعتباره شاب صلى الله عليه وسلم المرتين ل عليه ل ه و س ا ل م اللي حاول فيهم ينزل إ ل ى ا ل م ك ة ويتعاملوا كما يتعامل الشباب مع مقتضيات السن و ا ل ش ه و ة ولكن غ ي ر ذ و ل ك الله عصمه فالله خير حافظا وهو أ ر ح م الراحمين ولما تقدمت به السن بعض الشيء اشتغل صلى الله عليه وسلم بالتكاره ة و موضوع الدرس فنبي الله صلى الله عليه وسلم كان ذات اليد على قلة اشتغل ب ا ل ت ج ا ر ة وكيف يشتغل ب ا ل ت ج ا ر ة ولا ر أ س مال له ك ا ن ر أ س مال ت ج ا ر ة النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وامانته أ م ن سيدنا النبي ت بتاع ه عليه الصلاة والسلام صدقه رأس أ والسلام المال الصلاة و وعشان كدا يقول الحديث التاجر الصدوق يحشر يوم ا ل ق ي ا م ة مع النبيين والصديقين والشهداء عليكم ويقول النبي الله عز وجل في الحديث ا ل ك د س ي أ ن ا ثالث الشريكين أ ن ا ثالث ما لم يخن أ ح د ه م ا صاحبه يفضل اللي ب ع م ل و ا ش ر ك ة وعندهم أ م ا ن ه يبعتلتهم ربنا سبحانه وتعالى ف إ ذ ا خان أ ح د ه م ا صاحبه خرجت من بينهما خلاص لا عاوزة كلام مش فأخير عليكم السلام فالصدق و ا ل أ م ا ن ة ر أ س مال المسلم في الدنيا و ا ل آ خ ر ه فاسال ب الصادقين إ ي ه آه وربنا قال لنا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وكونوا مع من آه نعملها نعملها مش كلام كلام مش فاحنا ع ا ي ز ي ن نقول إ ن ه راس مال النبي ع ا ل ص د ا م قال أ ي و ة ولذلك تعجب كل العجب زي ما احنا بنقول دلوقتي إ ن ه س ي د ة من سيدات ا ل أ ع م ا ل زي ما أ ن ت و ا بتقولوا بيزنس مان قال أ ي و ة في بيزنس وومان ب ر ض د صح ولا لا ن بيزنس وومن يبقى في يبقى بقى تسب بيتها وعيالها وكده و ر ي ت ع ش و مع شركه بره في ق ا ف ي ولا في نادي ولا في فندق ولا في ز ن لا لا لا معندهمش كلام فهمين احنا ولا إيه؟ ده ل الأعمال يبقى ما ينفعش كامل اللي احنا بنأكل عشان الكلام يمشي مع الأكل و ق يبقى ت تمشي عشان ينفعش عشان مع يمشي ما احنا ك د فهمين ولا إيه؟ ولا عمل ولا ولذلك يقول غزاء ها لك ب ايه غزاء عمل يعني يقعد يبقى مع بعض ويكلمهم و ي د ر ت ش ه م هم بياكلوا عشان يبقوا مش عارفين يقولوا ايه واللي عاوز ح ا ج ة يمشيها يمشيها من تحت الترابيزه م ن فوق الترابيزه مليش ن ما دعوه احنا مش عندنا كده احنا عندنا العمل عمل والعمل فيه م ر ا ق ب ة مش ه ن ح ط كاميرات تصوير ولا معرفش ايه لا لا لا, لا. احنا عندنا واتاكو الله الذي تساءلون ب و إ ن الله كان ايه بس أ ن ت عاوز يغليه نعمل كاميرات ا ل م ر ا ق ب ة ونضحك ب عليها ونحشحن ب ا لصنعنها ونبوظها ب ومنقلاش السجل وكل ح ا ج ة فمن ولا ايه انما دي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 تحب تشتغل معنا ا قال اشتغل م ع ك يحطوا ا ن في بيت بعض كده انججيه ويروحوا ي ش ي ع م ل و يعملوا ي ه لا بعثت معها عبدها ميسره ة رافق النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ت ج ا ر ة التجارة رحلة تعالف الشتاء من والصيف بل ا مش ع ا ر ف ي ن ه ا الوكيل بتاعها ده قال ايوه ق ا ن مش بوشين يعني مش, مش هيعتديله عشان يراقب واللي راح ي م ع ا ي يديله عشان ما يقولش ي ع ل ي شافه وكاسه لا لا لا لا مفيش نفاق يا مولاي وجه واحد م ش وجهه له ع م ل ة و ا ح د ة ل هو وجه واحد و ع م ل ة و ا ح د ة صدق في كل ا ل أ ح و ا ل مش د ا يديله و ي ج ذ ب عشان خاطره و د ا يديله و ي ج ذ ب عشان خاطره فمن ولا ايه ايوه وبعدين مش, مش, مش الدليل في, في, في شهادته باس قال دليل واقع ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعني ا ل س ن ة اللي تاجر فيها و ق ا ل ق فيها النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ل ا ا ة و س ل ا م في تجارتها قال اه وقال نمى المال نماء ك ب ي ر ة يقال ل و ق ا ئ ي صح ولا ل ي ه فهي بتقول ه هو جاب له هو جاب له فلوس دي ازاي, دي ازاي؟ يعني كان بيشتغل ايه يعني كان بيغش كان بيدلس كذا كذا, كذا. لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا. حاشا لله سابه هو من الجانب المادي وقال لها ده انا شفت على الرجل ده علاماته أ م ا ر ا ت تبشر بانه ح ا ج ة ع ظ ي م ة جدا يعني مش خاضع لعقل بشر أ ن ا شفت ه و ماشي كده ح ا ج ة بتضلل عليه شفت هو ماشي بيسمي شفت هو كده هو بيسمي ماشي بيعمل كذا بيعمل كذا يبقى ترك الجانب المادي كذا كذا إذا انترك الجانب كده و ق ص لها أ خ ب ا ر النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ذ ا ت ي ة هي م ر أ ة ع ف ي ف ة و ش ر ي ف ة ر غ م من ا ل م ج ت م ع فيه ما ش ف ت ش و كذا وكذا وكذا زي ا ل ن ا ر د ه واطيه ر بقى غصبا ما عليش غصب ع ن إ ن م ا كانت ع ف ي ف ة وعشان كده يقول والمحصنات و ا ل من ح ص الذين ت من ا اوتوا الكتاب ا ي ب ق ى ا ل إ ح ص ا ن هنا مش بمعنى الزواج يا م و ل ا ن ا ل إ ح ص ا ن هنا بمعنى ا ل ع ف ة والشرف والنزاهه يعني اللي هي بويترين ولا معرفش فريند فمن ولا ايه يبقى معناها سلوك قويم وسيره ح س ن ة كل واحد يمشي على م ز ا ج ه إ ن م ا هي م ل ت ز م ة زي ما بقول فلان ده ملتزم ملتزم يعني مش شكلا إ ن م ا واقعا في الواقع ملتزم فمن ولا ايه أ ي و ة كانت م ت ج و ز ة اثنين قبل النبي عليه الصلاه ة متجوزة والسلام واحد والنبي اتنين اتنين ل مش ي ع الصلاة والسلام في عشرين وهي ربعين سن خمسة سنة سنة الشباب عدها وحده عندها صاحبتها كذا قالت لانها لا ت ر ي ع ان تتجوز قالها أتجوز ي اتجوز ة والسلام يا يا رسول الله سيدي من ي قالت اتجوز خ د ي ج ة رضي الله تبارك تعالى ب ا ر ك ت عنها إ ذ أنا عن أشتغل ده قالت أي طب اي ومفيش إ ك ا ا وما ن ي ت يعني ايه اللي حصل خلي بالكوز ا ل ن ق ط ة دي م ه م ة جدا ان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هي ك ب ي ر ة عنه أ ي واحد في سنه يرضى يتجوز أ ح د م ج و ز مرتين إ ح ن ا دلوقته يعني سنا ن من عصر نبصه احنا دلوقته في الوقت الحاضر ده حد يرضى يتجوز احد أ ك ب ر منه و م ج و ز مرتين ادنا ل ي تقوم ت ق و د عليه فمن أم أنت دكازة دكازة دكازة دكازة. صح ولا ل ايه ولا إنما هم ورغب ف المتجوزه ش ي ء واحد ل ع ة دي د ت ح لو ه ا عندها عندها كلام عندها. فمن ل ارادت ل م ج و لو ز ة أ أ ن تسلك سلوكا غير سوي يبقى ا ل أ م ر عندها مستسعر شوية لما أفضل عن ت ب شويه فمين ي ولا إ يبقى إذن هي ما مشيتش كده و ل ا كده؟ يبقى م ع ن ا ه ا م ل تتزوج ز م وعفيفة ويكونها ط ل ب أن هي ت ت من من م ن هو ه أصغر ا ب ر ض و د ه ب تتزوج أ ي ة و والسلام ز يبقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الأمر عليه وعرض وافق صلى الله عليه وسلم وافق مجاوزة و عشان ايه عشان هي مرتين هي لو ا عندها ف قال لا د هو اللي كم وقال تنكح ر أ ة ايه شو اللي قال لنا ولا حد اللي تاني شو ل حد من ا ا ولجمالها ولحسبها ل ه و د الصنف و هو كان من ل ده مكنش ا ا يقول الحديث ده صح ولا لا لو ا ل ن ب ي عنده م ب د أ ان ه ل ج و ا ز من اجل المال اولا لم ا ك ا ن ش يقول الحديث عن نفسه واضح المعنى ولا قلت اخيرا ن يعني انا من ي ابيجى في الكلية ويجي ا لما امر السنة ب به والله صح ولا صح والله وده ا ل ل حدث مع النبي في الزواج ب في ض ف ل م قضى زيد ايوة منها وطرن أيوة. لو كان كدا كان ي ت ر ق ويقول لا الاه دي ما نزيدش وخبيه رغم ان هي بتمسي شخص ا ل ن ب ع عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فمن وليه يبقى اذا ده عنده مبادئ, عنده مبادئ فمن م ب د أ ه إ ن ه ما ب ي ت ج و ز عشان المال فاللي كان متح عنده قبل ا ل ب ع ث الشرف صح ولا ي ه وعشان ك د ه الشعب يقول أ ص و ن عرضي بمالي لا أ د ن س ه لا بارك الله بعد العرض في المال فمن البيت و او ي ق ل و اصون تاني عرضي بمالي الوقت الناس بتصرف الفلوس عشان تهتك ا ل أ ع ر ا ض فقال ل ل أنا أصون ا عرضي ب م ي له ا بارك ا ل ل بعض ا ل ع ر ض في ا ل م اصون ل اللي زي كذا تعمل ت و د ق ق ل إليتها لم ت ز ي يبقى ولم والله أصون تتصدق صح عرضي بمال ي في لا لا الله العرض المال بارك لا أذنسه نفعش بعض فعشان كده سيدنا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تزوجها لعفتها قال ايواء ظل معها إ ل ى أ ن توفت ما اتجوز عليه لما يعني عينه مش أقصف ا ولا كذا ولا كذا ة فهمين كان ع ن زايغة كان ما هو كان امور مباحة عند ل ع ر ب ما كانش ي العرب صح وكان عندهم ع م ل ي ة الاماه إ ده ي ت ج و ز ميت واحد بملك اليمين ف م ن ه ا ليه يعني كان يقدر ي س د لو كان عنده ر غ ب ة في نحشه و ن ي ة ك ا ن ح ش ه ا ب أ ي طريق صح ولا ا ي م و لا ن إنما ا لان لا لا ل أ لا. الناس هيجي ط ع ن ا في الحته دي ف ن دي بتتك على عشان تعرفوا إ ن ده ليس محل ل ل ط ع ن على النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه بالعقل كده واحد في م ك ت ب ل الشباب يخلص الشباب ولا يجي لما يهكع ي ج و ز فمن ولا ايه ف إ ذ ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما تناش ش ع ل ي ه يعني ن ما ت عليها يعني ما اخترش عليها و ا ح د ة ولا اثنين ولا ث ل ا ث ة الا أ ن توفت رضي الله تبارك ت عنها ا ل ى ع فمن ولا إيه؟ وهو كان في الفترة ميت كان كان وعنده كان ولا وهو لو عاوز وقوة وكذا وكذا, وكذا كان يقدر يجوز ايه شباب دي يقدر واحد فهمني؟ فهمني ولا لا؟ انما ما ت ز و ز ت بل لان الامور مستقره فيما بينه وبينه صح ولا ايه فيش منغصات ف وخلافات ف وكذا وكذا قال اه وعشان كدا السيده عائشه رضي الله تبارك تعالى لما تزوجها بعد وفاه لم تغرت على حد خالص حتى من الناس اللي عايشين معاي غيرتي على خديجه رضي الله تبارك تعالى عنها. و هي ميت ليه قال عشان النبي ظل يذكرها في حياتها و بعد موتها دابحوا حاجه ادتوا لقرايب خديجه و اخوان خديجه و معرف ا خديجه ماذا اعجبك منها عجوز قد ابدلك الله و يقول و الله ما ابدلني الله عز و جل خرمنا ابدا ا ي و ة وفق لما هو اللي بيقدم السبت ب ل ا ق الحد والاثنين والثلاث والاربع ة و ا ل خ م س والجمعه صح ولا ايه انما اللي ما بيقدمش السبت م ا ب ي ا ق ي ش ح ا ج ة خالص فمن ي ولا ايه طيب ب ايه اللي قدمته قال للنبي شن قال آ م ن ت اذ كفر الناس مش ا لنفسه يقول آ م ن ت اذ كفر وصدقتني اذ كذبني الناس و و ا ستني بما لها ا ز ح ا ر من الناس ي ب ق ى إ ذ ن في ع ل ا ق ا ت ط ي ب ة و أ س ر ي ة بن سيدنا ا ل ن ب ي ع ل ث ا ل س ل ا ما لما فيش م ن غ ص ا ت م ع ل ش أ ن ا أ ق و ل ح ا ج ة كده و س م ح و ن ي فيها ن ع ما باب زمان ج ا ي م ولان نعم إيه رأيك ان ي ز و ج ت ي ما بتنظفش البيت قلت له ليه ما بتنظفش البيت ليه يعني, يعني م ه م ل و ش و ي ة كده قلت له ايوه ام هي بتحطلك الاكل في, في الاناء بدون غسيل قال لا قلت له ما انت عاوز ايه ما قلت فقال له لها جراداتي لا تسمع ع عليش ب بجا ي ر ما ح و ا ه ت ق كلامك جراداتي جو جو هي لما بتجيب لك الأكل بتجيبه فقلت ولا وسخ إنها في له أنت لا أخصف تسمع ع لها ل فهمين ل ج ر ا ل ا لا إحنا ما أيوة إذن ن ب ت ل البعض ك ش ا ف شوفه ك ر و وشوفه ح ا ل ج و ن م ان ت ت ل ك ك ش وتجد ي ان تاخذ فاته من الشيخ حتى تضعه في الولعه ا فمين سيدنا قصمان ل و ت ب ا ر ك تعالى ا ل ج و انت ي ن من ب ن ا ت ا ل ن ب ي عليه الصلاة والسلام لكنه يجوز مع بعض وحده ا بعض ا ل أ ق و ا ل ش ي خ بحال الأختين في و ق ت واحد ي ع ن نفس ي في واحد ق ا ل ل ا يا و لو ا ن ل كانت علاقته ب أ ه ل بيت ه مش ك و ي س ة م ا ك ا ن ش يجوزه ت من النبي ي ق و ل لو كان لنا ث ا ل ث ة لزوجناك ه ا إنما ف ح ن ا د ل و ق ت يقول لك كفايه م غ ر ف ة فمن ولي ا يعني صيئة يقول يا العلاقات عم عم بإذن إحنا جربناها لو لك لا صح ولا ايه فمن ولا ايه طيب يبقى إ ذ نحن ا نتكلم بقى على إ ن ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ظل في ف ت ر ة الشباب عز ا ل ق و ة والفتوه و ا ل ع ن ف و ن لو قوه كان بين للستات كان عمل قبل كده ذ ا ب على و ا ح د ة ولما اخسر التعبير و ا ح د ة م ن ج و ز ه مرتين ع م لا يا مولانا واحد توفى هتقرا في الكتاب واحد توفى والثاني كان ط ل ا ودالعنزه ه ل ي ركز عليه النبي لما جوز ب ا ل ن س ب ة لحلله دي ومجوز و م س ل ه وغيره وغير. هل المعنى ان ا ل م ط ل ق ة او المتوفى عنها زوجها تبقى زي البيت الوقف ما تتجوزش、ها. ايوه ايوه م د ل ل ن بركز ع ل ي ه م يعني ه م لما اتجوز ا م سلمه ة رضي ا ل ل تبارك حين وفاه زوجها هو اتجوزها لما كان عنده اتنين إنما تبقى زادت الوقف طيب يبقى لازم, لازم نفكر ان نبقى السمعه ما ليه كده ولما ت ج و ز ع ا ئ ش ة قال لسه ب ك و م ت ج و ز ح ف ص ة بنت عمر مخطاب قالت كانت موجوده تزوجها قبل ذ هو بيعمل ليه كده ص ل ا ل ع ص ر قال ده هو معندوش ا ح ا ج ة للسيدات لانه لو كان عمل هل كان قطع ا ل س م ك و د ل ف ي مكتب الشباب صار لاي ه نما هو مع ا م ل ش ق ا ل لا دوى ب ع م ل ع ل ا ق ا ت أ س ر ي ة و ا ج ت م ا ع ي ة و بدين ا ن مازك كان اكتدي به صلى الله عليه و سلم فمن هنا يا حبايبنا ا بنقول إ ن ه لما تزوجها صلى الله عليه و سلم و كانت هي في آ خ ر ا ل ع م ر و هو في ا ل ا ن ي الشباب قال أ ي ه قال مزوجها مرتين قال أ ي ه قال يبيل لنا قبل ا ل إ س ل ا م حتى إ ن ه ا ل م ت ز و ج ة أ و ا ل ع ف ي ف ة لازم يبقى لها مكان في المجتمع فاللي يهدها المكان م ي ن الزوج والزوج لما يجي عن طريق مشروع ولا لما يجي بقى خليل وصديق وكلام من الكلام الفاضي ده أعوذ بالله العيال ب يتجوزوا بعض عرفه وتجيب الابن ستين في سبعين و خ ش البيت و أ ب و ه ا مش موجود ومش م و ج و د ة وبعدين ينطم البلكونه لما يحسوا بحد جاي ينطم ا ل ب ل ك و ن د ه ينفع متكلموني ص د ق و ن م ت بس عشان أ ن ا أ س ت ر ي ح ينفع مولانا يفقى إ ذ ن الكلام اللي احنا بنعمله ده كلام حرام فحرام و اللي يقول بحد ل ز و ا ج الارضي وباعوز د غ رغبه اللي خلفوه أ ن ا عندي باب ليه تجي من ش ب ا ك ما تقول يا مولانا ح ا ج ة طيب ريحني قول لي ح ا ج ة ر ي ح ن أ و ع ش ا ن ه م كانوا ي ط ل ع على الناس ن ط ق و ل ك و ن ع ش انهم ا ب يطلعون و ض ه ش على الناس ويقولون انهم يطلعون ي الناس كلها نضحيل على أم الناس ل خلفوا ي ويقولون لك لأ ه ا س انهم ل ا ر ة ا أنت ك ن ت ت ب ع م ل إيه ا ب ن ا ل م ر ك و ب جوه س لا أ مش بالسلب يعني معناها إ ن س ا ن ما ع ن د ه ش التزام ما فيش التزام ما فيش دين ما فيش مروءه لكن عند نعم حاضر حاضر ياساس حاضر لما أ خ ذ ت تعبير يبقى ل ما أ خ ذ ت تعبير م ا يبقاش ل ما أ خ ذ ت م ع ب ي ر يقول أ خ ط ب لبنتك وما تخطبش ي ء والناس بيقولوا إ ح ن ا بنشتري الراجل ما بنشتريش ح ا ج ة ت ا ن ي لا لا لا لا بعض الناس يفهمون هو ب يدلل عليها يعني لا لا لا, لا. فهمهم خاطئ انا انا أ ن ا أ ن ا أ ن ا س ي ن ا ابوك و س ي ن ا عمر ز ما بقول ع ل ه بعتها له عشان ي ش و ف مش دلل عليها كلام بس بعته ليها عشان ي ش و ف بعتها له عشان يشوفه اقول ليه تاني بقى العرف ح اذا ج حاجة ة بقى وشرع ونحن العرف عندنا تن إ صادم الشرع لا يعمل بالعرف الفاسد ماشي حبيبنا طيب فمهمتنا بقى هنا ان ه سيدنا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام تزوجها ق ل اي وبعد ما مات الظل يذكرها والسيد ع ا ئ ش في ت ر و ي ح ا د ي ث في البخاري وغيره ب ت ق وبتقول ل لمن السيدة دلالة على حسن ا ا خديجة ودى ة بين ن عنده ب ي معي قال مواقف مواقف لها كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا, وكذا, وكذا فإذا عملت هو عنده مواقف ذ ك ر ه ا ل ن ا و ل ا م ا ذ ك ر ه ا ش من ن ا ك من ي ا ك من ي ا من ي ك ا ن ي ن ه ك م ي ن ه ا ك م و ا ك من ي ك و ا ك من ي ك و ا ك م و ا ك م ي ا ك م ي ا ك من يكون ا ك من يكون ن ا ك م و ن ن ا ك م و ا ك م و ا ك م ي ك ن هناك من يكون هناك من ك و ا ك ن ا ك م ي ك ه ا ك م يكون ه يكون ه ا و ا ل ل ي ع ل ي ه م ا ي ق و ل و ش صح و ن ا ك م ه قول ايه بس اقول بس ما عاوزك تكلم القليل اللي هو بيعمله ال بيبقى ايه ر الحق و ي د عشان عارف عنه عشان منفعش الحق هيجبط هيجبط بيبقى ويحيد عنه عشان هذا الكلام ا ل ل ي أ ن اعوذ ز أ به فما ع ل ي ن ا إ ن ه بقى سيدنا النبي ع لما ا ا ل ل س ل م تزوج السيده خديجه قال هنا النبي على السلام أيوه لما ت و قال و ايوه ز خلص خلص الشباب خلص الشباب الشهوة الشهوة وإنفوان انتصرت ن حدة ع حتى لو كان شهوانيا زي ما بقول غير المسلمين يبقى حده ا ل ش ه و انكسر تعالوا ما ا ن ك س ر ت شيء إ ن م ا هو تزوج تزوج ا ل أ ر م ل ة وتزوج كذا وكذا, وكذا وتزوج ك ذ ا و ا ل ي ه و د ي ة وتزوج النصرانيه كله ده عشان علاقات اجتماعيه ن يعني بيقول خلص لما شاء احنا ك د شطب شوفوا بيبين النبي عليه عملت أنا باعتبار بالكلام باعتبار ده إنه عليه ده أنا كان الصلاة قال الرجل أنا عملت لي مسلم مسلم صح مسلم قال أ ي و ة أ ن ا مصدق ب أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شهوانيا إ ن م ا مايجيش غير المسلم وياخد دي ف ر ص ة عشان يشككنا في ديننا ويقولنا النبي كان كذا وكذا وكذا, وكذا. ادي ا ل ع ب ر ة من الدرس ا ل ع ب ر ة من الدرس إ ن الناس المحترفين ظنوها مطعم على ا ل إ س ل ا م إ ن م ا إ ح ن ا بنبين بصدق إ ي م ا ن ن ا بالنبي ع ل ي الصلاه والسلام ولمعرفتنا بديننا ب نقول لا د هذا مش, مش طعن على الاسلام والحق هذا هو امور ع ا د ي ة ب ا ل ن س ب ة لسيدنا النبى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فانتو ع ن د ك و إ ذ ا كنتو بقى بتروحوا الخماره وتروحوا البارئ وتاخذ و امراه جوزك وامراه صديقك و ه و و ق ا ع د و ك ا ا و ت ب ق و في الاوضه ا ل ت ا ن ي ه لا معندناش الكلام فهم عاوزين يقولوا ما ي ص ي ر عندهم عاوزين يلزقوا فينا فمن ولا ايه هذه ا ل ع ب ر ة من الدرس ا لانه ي ج ن ان يكون هناك الكلام المستشرقيه ع ن عندين ن ف ويجب عندكم ان لكم ا م ا يكون مرة هناك ل ل ي ع ن د م الكلام ل ل ايه دا ا ل ل احنا م ن ا ل د ر س ق ا ل ي و ه قالوا ب ق ى اشتراك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء ا ل ك ع ب ة ا ي و ة اشتراك النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في بناء ا ل ك ع ب ة قال اي ا ل ك ع ب ة مش كانت م و ج و د ة قبل النبي أ ي و ة أ ي و ة كانت م و ج و د ة قبل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال طيب والناس بتعظمها قال أ ي و ة بتعظم وبيحجوا لها قال أ ي و ة بحجوا لها قال بس دخلت عليها حاجات اللي هي ا ل أ ص ن ا م ا ي هي ايه ا ل أ ص ن ا م فالاصنام حوالين ا ل ك ع ب ة بعدد أ ي ا م ا ل س ن ة ث ل ث م ا ئ وستين سنه ك الكعبه ن منصوبين و ا ا ح ي ن ا ل ة ك د وكل وكل والكلام طائفة بتاحها بتاحها ده اللي نحن ت ا عارفينه الكعبة ده طب ا ب نبص و لها على انها ا على يعني ع لا ان احنا ن هي رمز جدار ل ا ح ج ما الاسلام هي كانت في كانت رح واحجار للتوحيد بدل ما يبقى كل واحد قدام قد ح ا ج ة قدام حاجه قدام قد حاجه قل قد هو ربنا هيا هذا المكان على إ ن يبشعر ا بيان ل و ح د ة ا ل ع ق ي د ة بيان ل و ح د ة العقيده و سيدنا إ ب ر ا ه ي م لما ج ي ابن البيت بنا كدا أ ي كلام قال لا و إ ذ بوانا لابراهيم مكان البيت يعني بينا, بينا المعالم الاساسيه اللي انبنى عليها واللي بنته الملائكه قال شافوا قال ايوه يبقى اذن هو بنى على مثاله بنى على مثاله واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل آ ه تقبل منا هذا العمل على أ ن ن ا نرفعه شعرا للتوحيد هو مش كان ب ي لا بيقول يا من إبراهيم يشتري سيدنا اللي بيقول يشتري ما لا يضر ولا ينفع إ ذ ا لما ط ه أنا من ر تعبير ف بجأة في اللحكة م ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م ودعوه ا ل أ ص ن ا م وكده بل خلاص سابوا من الكلام ده وجيه هنا عشان يبني بيت التوحيد فمين ولا إيه؟ هو كان في العراق وفي فروا خلفوه ينفع فهمت الشام من ما عليكم فهمت ماشي إيه؟ سيئات اللي التوحيد يا من يشتري ما لا يضر كان وكان كان حبيبنا؟ ولا هو وهو العراق على لا ولا إ ذ ن أ ر ا د الله عز وجل أ ن ينشا أ م ة للتوحيد فبنى البيت ب ن ا هم وابن ما ع م ش حد ت ا ل ق ا ما همش يعني ما جبناش ع م ا ل من جنوب أ ف ر ي ق ي ا ولا من أ م ر ي ك ا ولا من ا ل ص ي ن ولا من الحسن لا لا لا لا. ربنا يعيقك كده ان شاء الله إ ح ن ا و ن ح و المسلمين أ ج م ع ي ن يا رب ق ا لما ل تروح تلاقي ك ب ا ل حجر إ س م ا ع ي ل بعد ش و ي ة كدا ح ا ج ة عامله زي الفنوسك وعليك زازك تبص جوه تلاقي حاجه في مكان قدمين دي بقى كان ا ل أ س ن ص ي ر اللي بيطلعوا عليه ا ل أ س ن ص ي ر اللي كان بيطلع عليه عشان يكملوا البناء و إ ذ يرفعوا هو لما تقف تحت ت ا ل ك ع ب ة ولا نجيب حتى تمثال رمسيس ونحطه هيجيب اخر ا ل ك ع ب ة ايوه واذ يرفع و ابراهيم القواعد من البيت واسماعيلو عمل ب ي ع م ل و ا ا لمين عشان يقولوا للبيت بتاعنا ايه طب انا تقبل منا انك انت استمر عليه يبقى ا ذ ا بيرفعوا البيت أيوة. عشان رمز للتوحيد ايواء العرب وكل الناس قال ايوه بحجوه بس بطريقه م خ ت ل ف ة علشان تباعد الزمن وكذا وكذا、جال. لما ب ج ى جسد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال م ا ل م ه الكعبه دي انهدت اربع مرات مره بعد بناء ابراهيم عليه السلام ومره قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم اللي ه والمره ش ر ك فيها ا ن ب ي عليه الصلاة ل ل ا ا و س في البناء ا ل و م ت ي ن بعد د ك التي ب ع والسلام وبعد و ا ف ه الله صلى ل ع ه وسلم قال المرة اللي حضر فيها سيدنا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عليكم السلام. خلي بالكم كتب ا ل س ي ر ة ا ل ل ي هي نقول عليها ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة بتحكي ان النبي كان عنده خمسه وثلاثين سنه و إ ح ن ن ا ب ش ت غ ل زي إ خ و ا ن ن ا ب ت ع ان ل قال ع ع ي ي د يكون لابس ي هناك اشياء ت ل ع اخرى لانه يجب ل عليه فلما ان ل ا وحطه يكون هناك اشياء ا خ ر ي ن ق و ان الجالبيه بتاعتها ن عاوز اغطي إ ي ه سوءتي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قبل البعث فخلاص يتزلع ما يتزلعش خلاص هو لا يكشف عورته مبدا أ مبدأ المسألة تأكلوا العامة حباب ب كده كده ولا وعشان يقولوا تجوع ولا يا إيه في ي حرة س مبادئ مبادئ ف خ ل ا ص ه و مبداو أ ن ه ي ص ر ع و ر ت ه س ت ر ع و ر ت ه صلى الله عليه وسلم وشير ي ق ا ل ا و ى بشير ي وساد ع ق ا ل ا و ى بساد ي ع ق ا ل ل ي كالي شرف شرف يا حنكالا ملاي عنا د ن لما نبني مسجد زي ك د ه زي ا لحن ل ي توفي دو ا ل ن ا س ب ت ب ن ي فوق ق ا ل ا ل شباب التالت ع ل ع ن د ه ن و ع يميني ة تدين شوية ق لكن اه قالت ج جاي غير من محد ق و لا يمكن ي ع ان ج ة طب يكون اشل م ل زشكرة هناك شرف شرف لانه ب ش ا ر ك في ا ل خ د م ة ا ل ع ا م ة ا ل ل ي لا ي س أ ل عنها الا فمن و ل د ان يكون ل ا ح د دور على م ص ه ي ا ع ك ش و ف و ا له محد ي أ ج ر ه ان م لو هو ي ق و لك ل ا ويجي على ف ل ا ن و ب ي ت عليه ي و ج ي ع ش ان ي ش ي ل ع ن د ه بكرة ك ذ ا و ك ذ ا ع شرف ا ن مصطحة、قصر. فاحنا العمل الجماعي عندنا آ خ ر حي لو سئلنا عنه ما ي س أ ل ن ا ش خلاص يبقى في س ت ي ن داعي ما ن ع ن ا ش مش مشاكل ن انما دي لا أ ن ا عاوز أ ع م ل ب ك ر ة عشان الولد هيتجوز وكذا وكذا ومرتب أ م و ر ك م سستم المساء إ ن م ا دي صل عنهم ما ص ل م ع ن ا ع يجيني من الصل فمن ولا ايه يعني كلام زي ك د ه ف إ ذ ا النبي عليه الصلاه سم ا شارك أ ي وشارك ة و ب ع د ي قال اختلفوا في أن ي ح ط انه الحجر الأسعد في م ك ا ل ل يضع الحجر ا ل أ س و د اللي هو ب د ا ي ة الطواف من عنده قال أ ي و ا قالوا الحجر ده لما جطه فان وجرف الاحجار بتاعه ا ل ك ع ب ة وبعتشها كل حجر في ن ا ح ي ة قال أ ي و ا بحثوا عنه فوجدوه كتب السيره بتقول إ ن ه كان أ ب ي ض من اللبن ولكنه اسود من أ ف ع ا ل الناس د هذا قريب من الحقيقه ة قال قال إزاي جال إنت مش عندك الكبس بتاع الكهرباء إنت عندك مش والواحد سألا لقد ا ل ل ه ت ي ن اكون ت مؤمنين بس اشهر انني اكون في وقت ا ع واحد و اكون في وقت واحد و اكون في ا وقت واحد و ل اكون ي في وقت ل علي واحد و اكون في وقت و ا الله الله أكبر لمست و لمست ولمستش م و متموتش عشان تلمس بس ي ط ر ف ع ايدك وتشاور ك د ا بسم الله الله أكبر اكبر ل ل ه م إيمانا ب وتصديقا ك ك نبيك ت واتباعا ا الله هؤلاء ا ب وسلم عليه ع لسنة صلى محمد ش اللهم ي و وقالاس و باي باي ايمانا بك وتصديقا بكتابك ن ب ي ب ك واتباعا ل س ن ة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الله اكبر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 كل واحد عاوز يحوز الشرف ق ب ل ه دي عاوزه البلايا قدم السب زي ا ل إ خ و ا ن والسلفيين و ا ل ح ج ب الوسط كل واحد عاوز يبقوا هو اللي في ال اه وعنصور في التلفزيون قال لا لا, لا أنا هو. هو هو المسألة. فعشان نحسن المساله بل هما يعني بيقدروا برضو على حل الحل مين أ و ل داخل عليكم أ و ل واحد يخش من الباب ده هو هو ده اللي هنقبله ح ك م به فكان أ و ل داخل سيده نبعث قال بس الصادق بس الحل طب هو يقول له م ا أ ن ا ح ط ا ل ح ا ج ة وانت تروح تروح كل واحد يروح لامه أ ي و ة مش ده اللي يحصل من سيدنا ا ل ن ب ع يحصل مني أ ومن غير ا إ ن م ا م نسينا د نقبل لا خلع ر د ا ء ه وحطه و ح ط ع م ل ح ا ج ة لا كل واحد شيء ك ي ف ي ة علاج المشكلات ا ل ا ج ت م ا ع ي ة ب أ ك ث ر ر ل س ي ل ة و ب أ ب س ط ه ا بدون اننا لا نقصي ا مش النبي؟ ما تسيرت النبي لأننا بنطبقهاش لأن ما قرأناهاش ما نعرفهاش ح ط د ي بس, دي أنا حط دي بس. وخلص. يبقى إ ذ ا حل ا ل م ش ك ل ة و إ ن ا لم احلها ايوه يبقى إ ذ ا دي س ي ا س ة النبي صلى الله عليه وسلم وفطانته وعشان كده بنقول وأمانة وفطانة بتقول واستباك وهب عنده يعني عنده بعد عنده بعد اللي يختارهم ربنا لازم يبقى عنده صدك فطانة راجل ما نظر أنتم نظر فبفطانته كده صدك كده للأحداث فاهم يبقى صلى زي وسلم وضع الحجر في مكان ق ا ل ر ايوه يبقى ا ذ ا دي احداث ا ل س ي ر ة اللي بتقولنا ل ان ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مكنش ا ا بيشترك في بلاد ا ل ك ع ب ة كده عشان ياخد نوط الشرف ولا الوسام من ا ل ط ب ق ة الاولى ويروح يروح يروح يقعد ن ه م مشاركة لا لا لا لا ل ايجابية في عندهم م مش مخصد معلش ل الرجل هو بقى عبير يحط يا بكلم عن س ي ن النبي ا ل ي ع الصلاة、والسلام. مش حط رجل على رجل على وقول اعمل انت هو وكذا وكذا. لا لا لا هو وكذا وكذا انت مابصدوش اوامر ه خ ل ا ص فعلي وده بيان عملي اللي ي ج ي ينفس ح ا ج ة ي ب د أ بها اولا و ا ز ا ك يقول ب د أ بنفسك اولا ولما جه في الحلوه والمره يعني مش ا ل ح ل و ة ي ب د أ بنفسه في المره لا, لا لازم في ا ل ح ل و ة والمره لازم مش يبقى معنا يبقى ذ لا ك أنه يعني ل لا لا, لا حاشا لازم حاشا يمكن ش ا ر ك أبنى ش ا ر إ م ان المهم ه يشارك بالفعل عشان يبقاش ما لانه أ أيوة أ ح د عليه طب ن س ي د ا النبي ل ي ع ا لا ص ل ة والسلام ي ب ق ى إ ذ ن أدى أول ان ج ة ث ا ي ح ا ج ة إنه س ي ا س ت ه ص ل ى الله ع ل ي ه و س ل م ق ا ل لما الكعبة أيوة يبن في جم ع ه د النبي عليه الصلاة والسلام ق ا حاجة. حاجة كان ل عندهم معتقد إ ن ا ل ك ع ب ة دي ما يخش ش فيها مال حرام لا حلوان كاهن ولا مهر باغي ولا فلوس ربا ولا الكلام ده خالص يعني عشان عقيدتهم ش ا ن ع اللي كان عليها سيدنا ابراهيم قال ا ل ع ق ي د ة عندهم إ ن هذه لازم تبقى من مال طاهر وذلك يقول الله إن فنعمل آه إيه طيب قالوا احنا على قد نفوس اللي جات من الحلال مش هبقى نفرض ض ر ا ئ ب ولا على الملاهي النقد من الملاهي ونبني مساجد و... لا لا لا لا ماعندناش الكلام عندنا اللي يمدي اه إ ن م ا عندهم ماكنش يعني دلوقتي تشيل ط ب ي ع ة دا تلبس ه د ا زور حلال وحرم بنعمل كده إ ن م ا ع ن د عند العرب قبل م ا ع ن د ه م ماعندهمش ما يعمل ايه قالوا ق ص و ر ت يجديهم فبنوا ي النفقة ف ا ل ك ع ب ة وسبوا الحجر ب ت ا ع سيدنا إ سيدنا م ا ع الحجر اللي ا ل هو ا ا ئ ر ة ل ص ل ل ي م ح و ط اسماعيل الكعبة كانت ل دي دي أ ص ن ن ب ء ا ل ك ب فبقول ة اجتفاحه ونقصت الصدقة عملوا و ل ل م ا ا ا ت ع ى على, إن هم يبنوها على إن بقى إن إن لإيه يبنوها لنبيه أنت هم وصلوها لآخرها فتركوها يقوله تجروها مكشوفة الكتاب برد ولذلك سروا في يقول لسيدنا ع ا ئ ش ة لولا أ ن قومك حديث عهد ب إ س ل ا م لهدمت ا ل ك ع ب ة وبنيتها على ا ل أ س ا س الذي قامت عليه في بناء ب ر ابراهيم ي م عليه السلام ق ى ب ع ل لن ظ ر برعيشين برعى و أيوة ف ة م من بنوها وبرعى أن الناس حلال لسا ل د خ ن ش كل يوم بنتكلم في سيدنا النبي يوم في سيدنا ونبن نهد أن عليه الصلاة و السلام اشترك في بناء ا ل ك ع ب ة وكان اشتراكه صلى الله عليه وسلم في بناء ا ل ك ع ب ة يدل على أ م و ر و ا ض ح ة في سيرته صلى الله عليه وسلم و ه و يقدس العمل و ي ب د أ به من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له يبقى إذن العمل ده شرف له إذن ده وقدس البيت قال أ ي و ة قال لان ا ل ق ر آ ن نزل وذكر البيت وربنا قال و إ ن ه لا ذكر لك ولقومك فاحنا معروفين على مستوى العلم ا ا ل إ س ل ا م ي ببيت الله الحرام مش القيامة ولا بمعبد معرفش مين جميع معروفين العالم الإسلامي بكنيسة رحفين إحنا في ولا ولا ولا وعلى مر العصور والتاريخ إ ل ى أ ن يرسل الله ا ل أ ر ض ومن عليها ب أ ن ن ا قبلتنا بيت الله وده الناس يهدوا مش حاسين. كل الناس يقول لك بدل في الجمعة والحج والقرآن والأظهر بدل داك هد الناس عمالين حاسين الناس الجمعة خلاص الإسلام كل لك الحاجات من أنتم مش في يبقى دي فأنت ف ع ش اقسم ن كده لك واحدة مرة الجمعة يجيبوا تصلي و و و ل لك الرجال ل ا ل س و ي أ مع بعض ومرة الحاجة الحاجة. بجلال ع عشان يضيع ض المرة يقول لك ومرة ح ي يعني ه ن الله س تنوت في ا ح ج ي ع م حاج احنا نعمل لازم عرفة هذا مشروع طورة من احد المهندسين من مصر مش من حته ة على إن يعني بعضك عارف على ان ن احنا الحاج السنة نعمل مرتين إيه يعني المالع في ايه هو وذلك الكلام بس عشان تقرا في ن هذا الكلام اللي ب ق و ل ه عليه ا ل ع ل م ا ن ي ة ا ل ع ل م ا ن ي ة يعني من ا و ع ل دنيا إ ن م ا بعض الناس من العلمانين مش معنى إ ن ه ع ل م ا ن ي يعني م ا ع ن د ه ش ع ق ي د ة بعض الناس المصريين هو خ د ى على ن ا ح ي ة س ي ا س ي ة أ و ن ا ح ي ة ا ق ت ص ا د ي ة فمن ولا لا